سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النظم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلم النغم موتني موتني موتني موتني موتني ذا الإباء موتني موتني موتني موتني موتني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أنت عم النعم سوف نلو نلنغل رفع كل الهمم للمسير للعلى وأمراجة القمم عندهم كلنا بالدواء والقلم كلنا رطف عالم أن يصارع السقم وأن المسير نحو غاية الألم ونكون حقا خير أمة خير الأمة سوف نبقى هنا كي يزون الألم سوف نحيا هنا سوف النغم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من لزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمام نبتغي صيد المعاني نبتغي رأس الهرم بساعة انتوار أقيع الملعجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم إن سإننا نغال بل نسير للأمان إن قمة الجبال أستحقنا جرام سوف نبطى هنا كي يزول الألم سوف نحيا سوف يحل النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فرحة الأغالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد الأهالي والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الغصم يا نجوم السماء يا عبايقا يا سحائب الرجال يا ضيوري يا جميع الألم اشهدوا هذا المساء إنني قلت القصر اشهدوا هذا المساء إنني قلت القصر تكبير الله, الله يحميكم يا رب السلام عليكم